بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اخرها عليهم سبع ليال و ثمان ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَاتِبَةٌ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى الرَّسُولَ رَبُّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّادِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعية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 وَالْمَلَكُ وَعَلَا أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ بِأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قرأوا كتابي يا. إني ظننت أني ملاق حسابي يا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هني بما اسلفتم في الايام الخالية واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية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 وما لا تبصرون إنه لَقَوْلُ رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون